نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل يا أيها صيظعوا في, في غرفة الإسلام تقول الله تنظر نفس ما قد دمت لغد وتقول الله إن الله خبير ولا تكونوا كالذين يتهرّبون من أص إلى نؤلاء إكهم الفاسقون لا تصدّقون. فطيع ظفاضع الإسلام أن ترد ظفاضع الإسلام في غرفتهم يشتمون لو أنزلناها أذل القرآن على مزبلة لرأيتوا فارحا متأنسا من ريحة الرسول لو أن متأنسا من ريحة الرسول وتلك الأمثال نضربها للضباع لعلهم يتفكرون هم الكلاب هم الكلاب الذين لا كلاب غيره متهوه وتصو لا ضباع غير متهدد سبحان الله عما يهوهون سبحان الله عما يهوهون يتهوهون في البلطل يتهوهون في البلطل صدق الله العلي العظيم أوه <تصفيق>